ثم انتقلت الآيات إلى موضوع آخر يثبت الله جل وعلا فيه أن هناك خالق للكون وأن هذا الخالق حكيم سبحانه وتعالى وهو عليم وهو عدل في قضائه بين عباده وفي انتصاره للمظلوم من الظالم وفي إرجاعه الحقوق إلى أهلها فقال جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادة؟ يعني جعلنا الأرض ممهده لهم فهم يرعون فيها أغنامهم وهم يسيرون فيها في طرقاتهم سافرون من بلد إلى بلد ألم نجعل الأرض مهادة؟ والجبال أوتادة بدل أن تضطرب بهم الأرض ثبتناها بهذه الجبال التي هي أوتاد فيها واليوم اكتشف العلم الحديث أن كل جبل هو في الحقيقة وتد فأنت إذا جئت إلى الخيمة لتثبتها في الأرض فإنك تضع لها أوتاداً تضع قطع من الحديد معقوفة من الأعلى أعوات من الحديد السياخ من الحديد تكون معقوفة من الأعلى ثم تضربها في الأرض فيدخل ثلاثة أرباع هذا الحديد في الأرض ثم تربط هذا المعقوف بحبل في هذه الخيمة حتى يثبتها ولو لم يكن هناك أوتاد حول الخيمة التي في الصحراء لما استطاعت ان تثبت أمام الريح حركة الهواء مرور الناس من جنبها ولذلك جعل الله تعالى هذه الجبال مغروسة في الأرض فكل جبل اليوم له وتد في الأرض يكون طوله ربما ثلاثة أرباع الذي في الأعلى أو ربما كان مقدار النصف أو ربما كان أعلى منه أيضا بحسب بحجم هذا الجبل وطبيعة الأرض فسماها الله تعالى اوتادا الم نجعل الأرض مهادا والجبال اوتادا ثم قال وخلقناكم ازواجا جعلناكم ذكرا وأنثى لم نجعلكم صنفا واحدا هذا يدل على حكمة الله تعالى في خلقه وعلى علمه جل وعلا وعلى إرادته فقال وجعلناكم أزواجه يعني جعل الله تعالى خلقناكم ازواجا جعل الله تعالى الرجل جنسا وجعل المرأة جنسا آخر حتى يحصل بينهم هذا التكاثر ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سبعة تعامل. يعني ترتاحون فيه من التعب بعد النشاط طوال النهار وجعلنا الليل لباسا اللباس عادة يغطي الإنسان فجعل الله تعالى الليل يغطي بيوتكم يغطيكم قد يحتاج الإنسان إلى قضاء حاجة في الليل قد يحتاج إلى خروج إلى مكان وجعلنا النهار معاشا في النهار يعيش الناس في مزارعهم يرعون أغنامهم الطيور أيضا تغدو خماصا وتعود بطانا فهي في الليل تسكن وفي النهار تعيش هذا شيء من دلائل هذه الآيات <تصفيق>